tarbunai tarbunai tarbunai tarbunai tarbunai tarbunai tarbunai tarbunai tarbunai قيمت لكر بلا وقعت من السماء وبحام الانتماع مصقح من حسيني مصقح من حسيني ها نسجدت شكر برض الشهادة برض الشهادة استوعبت معنى العبادة تردلع شكتش أنا من الولادة من الولادة هالقلب حص المرادة حبتش لك عتب وهجتي هالحب حصي للدنيتي بالعاقبة يا جنتي نلت السعادة نلت السعادة هالسعادة اذا حصلتها من لقوف امامي والدمعتي انا سألتها عن سببها يا امامي قالت لي الانبياء ضبتني عالعزاب وبهذا الانتمام اصبحت حسيني سائلي عن من عن وعن الهوية انا هويتي صادرة من الغاضرية زيان الختم قلبي بمهر او مزجية وهذا الختم ما ينمحي حد المنية من يوم راسي معدلي حامل حمية حامل حمية في بريائي ينبضي بدمائي وأفخر بقويتي أعتزازي واضح بولائي وكربلة فضيتي أحرزها بالولاء وافديها بالدماء هذا الانتماء اصبحت حسيني يا قبلتي متحيراني عن جاذبي تجلي البشر شحكي بلساني من الزهر بيتزرعت كل الأماني لاخر أمل وقدس أمل ضليتتاني نحن في نهايات الزمن يا ساعة ترفل بالصحن قاية نصر ابن الحسن صاحب زماني صاحب زماني تزحف المواكب النصرته وتستعد أمامه والشرارة اجدح بنظرته يبتدي قياما يختار لون فؤاء ويحقق الرنج ابن الحسن يوقف على جرف الشريعة وينادي عمي هنا نطق يوقف على تل الحزن يروي في جميع يذكر عمته بنت الوديعة لما الطفل شاف نبي شفنا في شيعه نشر الصوارم بحضوره احتفحت بينا يا الهي عجل بظهور ينتع علينا كليدي بالدعاء وانذبت بالبكاء